إن الله يحب الذين يخاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم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 ذِكْرٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَ هذا قَالُوا هَذَا سحر مبين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 ومساكن طيبة في جنات عدر ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آسلون كَمَا قَالَ عيسى بْنَ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ بَلْ أَنصَارٌ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لَحْنُ أَنصَارُ الله فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا فأصبحوا ظاهري